السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام من تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن ينفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا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 وعمل أم متقبلا وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروج من كل هم وديق ونسألك ربنا الساترة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الساترة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الساترة في الدنيا والآخرة مين مين وصلوا على أخوات المرسلين عليه وعلى آل الصلاة والسلام ثم أما بعد نعود إلى يعني حديثنا المعتاد وأظنوني فلا أطيل إن أنا اليوم ظهري يعني يريني الويل وأسألكم الدعوات زلنا نواصل للحديث عن تفسير سورة النبأ سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وما مع تلك الآية التي جعلتنا ندخل في قضية الشفاعة الرحمن لا يملكون منه خطاب وكما قلت إن قضية للشفاعة وهي قضية الآن تثار على الساحة في وسائل الإعلام وللأسف يتحدث عنها الذين ينكرونه. ينكرونه وأيضا يؤون القرآن تأويلا باطلا ويطعنون في صحيح السن قلت لكم إنها قضية ليست بالحديث والجديدة وإنما هناك قديما ما الأنكر قضية الشفاعة وكل منهم المعتزلة وسبقهم بذلك الخوارج اللي هم أقدم فرقة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر إن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أول هذه الفرق التي ستسجر بها النار إن شاء الله فرقة الخوارج الذي تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطبع هذا الحديث سقني للحديث عن هذه الفرقة لأن هذا الفكر الخارجي للأسف الشديد يعني أصبح الآن ينتشر انتشارا غير عاديا وكما قلت لكم رأيناه منتشرا بين أحداث الأسنان في السجون ورأيناه منتشرا خارج السجون قضية التكفير وجنون التكفير وما إلى هذا الذي أوصل بعضهم كما قلت لكم إلى أن كفر أنبياء الله وليس في نظره أحد على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجاته وبالطبع هذا جعلنا أتكلم عن هذه الفرقة وأنا أيضا أتعجب وأنا أيضا أتعجب في نهاية المحاضرة السابقة بعدما تكلمت عن الخوارج وتكفير الخوارج للمسلمين ولمرتكب و... الكبير الذي مات ولم يتب منه وحملت على هؤلاء وبيّنت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وما طالب نبي النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الفرقة وطرحنا السؤال هل الخوارج كفرة ولا مش كفرة وهل الخوارج يحاربون او لا يحاربون يوم يخرج اخ من المذنب يلتقي باحد المقربين اليه ويقول له والدكتور عبدالله بعملي كفر الناس ليه تقول له ايه ده يعني تقول له ايه ده قال انا بكفر لا يعد بهاجم فرقة تكفر ولما قلت ان هذه الفرقة كفرت قلت الذي كفرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي بيكفر يا ابن فتحس ان اللي في ناس بتيجي يبقى قاعد مسطول يبقى هو قاعد عزق وعيفة من هو فهمه بس فلما جاء الاخ يكلمني قال يا ابنة مش فاضل المساطيل دول أنا مش فاضل المساطيل دول أنا إن كفرت الخوارج فلا قل كفرهم أهل العلم بناء على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أما هم فهو الذين يكفروا كل من هب ودب حضرتك بقى جاي مسطول من تشباهب دي قضيتك ده موضوع وبعدين أنا بقول كلمة الذي يريد أن يعلق بشيء أو أني أعترض على شيء أنا ببقاعد وليه يعنين وليه ودان وانت ليك لسا قل لي والله انت جلدت بتقوله ده غلط ومش عاجبني في واسف دي شيء من رجال. لكن مش بعد ما قوم على الباب تبسك لك واحد واثنين تقلق لهم كلمتين وانت اللي ما انتش فاهم أصلا ده موضوع لا حبيبا أنا قاعد أهو وصدري مفت لمن أراد أن ينتقد بالحق وبالإسلام أما بالسطل فده ما ينفع شفاك ما لاحد مستوى المنتج شوية ما يقول إيه دي قضيتك فها عرف رضة عليك كويس فومن هنا كما قلت بقى إني أهل العلم أثاروا قضيتين في موضوع الخوار كفر ولا مش كفر يقاتله أو لا يقاتله قلت إن خرج فريق من أهل العلم وجمع هذا ابن العرب المليك وهو يرى هذا في كتاب عردة الأحوادي في شرح سعيه الترمذي ونقل كلام أهل العلم وكمنهم البخاري الذين قطعوا للخوارج بالكفر قالوا لأن الذي كفرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفرهم النبي مش عبد الله بن باب لكفرهم النبي وساقوا الأذلة على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السه من الرمين لما أكلم عن تلاوتهم من القرآن وشهدتهم وقال لا يجاوز حناجرهم يعني لا ينعقد عليه قلب ولا يخبل عند الله سبحانه وتعالى لما قال إلا لا لأقتل أنهم قتل عاد وثمود قال, قال العلم وكيف قتل عاد وثمود قتلوا بكفره بقفره لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم إذا لقيتمون فاقتلوهم بقتلهم قال هؤلاء أني معلوم أن ها ها هذا لا يقتل إلا بثلاث يعني عندنا المسلم لا يقتل إلا بثلاث ثيب الزاني وقاتل النفس والمتد عن دينه المفارق الجماعة هم لا زنا ولا قاتلة يعني ما قالش ان بيقتلوهم علشان هم هيقتلوه قال عشان عقيدته يبقى فاضل لهم ايه يبقى هيقتلوه ليه بقى يبقى اكيد مرتد عن دينه مفارق للجماعة مفارق للجماعه هذا كلام اهل العلم في حكمهم على هؤلاء ولذلك بقولت لك البخاري رجل ذكي في العنوان يعني اذا عنوان اجاد والعنوان يخدم الموضوع يخدم الموضوع فلما عنوان للخوارج دع لهم مع المرتدين يعني ساق الحديث عنهم مع الحديث عن المرتدين مع الحديث عن المرتدين في كتاب الردة مع الحديث عن المرتدين فجعلهم من المرتدين فهؤلاء كفروهم لهذه الأدل خرج البعض الآخر بيقول لا هم ليسوا بكافرة ليه قالوا لأنهم خبرك بالكلام بقى لأنهم عندهم أصل ضي اللي هي الشهادة. ويحققون متطلبات الدي بيصلوا الصموة وما إلى هذا فلا يقال عنهم كافر إنما هم فساق متأولون تأويلا بطلا ترد عليهم طب المنافقين وهم قالوا كلمة الإسلام وكانوا يصلون وكانوا يصومون ومع هذا هم أشد الناس كفرا كفرا وإذا كانوا كذلك كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق الساهل من الرمي الساهل من الرميل لكنها هي خرجت فرقة قالت كده ولم تقطع لهم الكفر واستدلوا بأن سيدنا عليه لما سوي كفروا قال لهم من الكفر فر فنحن لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فصل به في حق هؤلاء ولذلك الراجح عندي تكفير هذه الطائفة من الناس كما هو راجع عند كثير من أهل العلم سأل أهل العلم طيب نقاتلهم أولا نقاتلهم إذا ظارت هذه الفئة نقاتلهم أو لا نقاتلهم هناك فرقة من علماء السنة وعلماء الحديث ابتداء قالوا مدام هناك حكم بردتهم يبقى مباشرة يقاتل وهذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموهم فاقتلوه إذا نسالح بقتلهم وبسب أموالهم ضرائل البعض البعض الآخر قال لا يقاتلون إلا إذا أحدثوا أمرا إلا إذا أحدثوا أمرا وهذا صنيع علي بن أبي طالب وصنيع عمر بن عبد العزيز فعلي بن أبي طالب لما قالوا له وقد دلوا منهم نقاتلهم قال لا تقاتلوهم حتى يحدثوا شيئا ولذلك قال بعض العلم أنهما بقى يقتلوا مسلما أو يقطع طريقا أو ينشروا الفزع وينتهكون الأمن في المجتمع ده يحدث أم خلاص يقاتل. فحتى يحدث أمر صنيع البخاري وهو الذي حكم لهم كما قلت حطع لهم بليه ها بالردّة والكف. لما جبأ إذا حطوه في باب المرتدين الكفر. لما جبأ قتال هذه الطائفة عمل باب اللي هو قتال هذه الطائفة. يا سلام علي الله رحمه. أو الله وحاطت في الباب ده آية إيه إيه الآية دي بات اللي هي في سورة التوم وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله أرحمه يا أخي طب حط الآية دي هنا لإيه وقاب حكم اقتلهم حكم اقتالهم الآية ما فيهش دعو القتال طيب جابه هنا ليه وكأن البخارية يقول لنا هم كافر ويقاتلوا ولكن بعد ولكن بعد أن تقيم عليهم الحجة وتقطع لهم الشبه فجاب الآية دي بقى هنا ليه الآية دي بتقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم يعني في نسبة مسلمين فيفعلون شيئا يخالف الإسلام قبل أن يخطئ الله لهم بالضلال اللي بيحصل اللي يحصل يبين له يبين له يبقى أنت مع هذا الخارجي مع هذا الخارجي مطالب أولا قبل ما في قبل ما تدخل معه في قتال وقبل ما تقطع له بالكف أن تقيم بداية عليه الحج تقول له تعالى بقى. أنت بتقول واحد اثنين ثلاثة اربعة وليك شبه واثنين وثلاثة اربعة لا انت غلط الرد واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذا ما فعله عليه ابن أبي طالب قبل أن يقاتلهم أرسل إليهم عبد الله ابن عباس فجلس معهم ونظرهم ولذلك بعض الوقت أخبرت أنه عاد بأربعة آلاف منهم يعني خل أربعة آلاف ينزلون عن هذا الرأي للفاسد أما من ثبت على رأيه وتمسك به فقاتله علي بن نبو طالب خراس المسألة التالية ولذلك وضع البخاري وهذه الآية ها هنا في باب قتال خوارج حتى تعلم أنه قبل أن يقاتلوا إبا لابد أن تقيم عليهم الحجة وتقف عليهم الشبهة إبا أنا عندي طريقين طريق أن أنا أرسل ما دام لم يفعلوا شيئا في المجتمع أعدم بفكرهم فأرسل إليهم من يقيم عليهم الحجة من أجاب فخير وبركة ومن لم يجب فحكمه القتال والقتل كذلك الأمر إذا أحدثوا في المجتمع شيئا تدوا على المسلمين وعلى هرامات المسلمين ومنهم من كان يفعل هذا التمرأين بقروا بطن امرأة رجل وابن لصحابي وذبحوا الصحابي وذبحوا الصحابي, وذبح الصحابي فمثل هذا الأمر لا يسكت عليه ويقاتل لأجل, لأجل هذا هذا فيما يتعلق بقضية الخوارج بصفة عامة قلت لكم هذه الفقه والمعتزلة من بعدها أنكاروا قضية الشفاعة لكن خد بالك بقى. أله شفاعة. الكلام العلمي يا إخواننا أنك إذا تنازعت في أمر لابد أن تحرر محل النزاع. يعني لازم نقف أولاً على النقطة اللي ها نختلف فيها. اللي هنختلف فيها. عشان كده لما جابوا التعابيل اللي قاعد في. في التلفزيون ده اللي وعدناه الرفاعي ده اللي بقوله عليه مفكر سوري مخرب سوري وقاعد ينكر الشفاعة والله أنا حاولت جاهلا أنا أتواصل عشان أوصله أردت أن أسأله سؤالا واحد بس عشان أثبت المزيع اللي قدامه دامه ده إنه هو جايب واحد جاهل ما بيفهمش وهو جهل منه إني الشفاعة اللي بينكرها دي أني شفاعة شو أنا بقول لك؟ أني شفاعة. ليه بقى أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه لازم الأول تعرف الشفاعة دي كم نوع الشفاعة كما قال أهل العلم خمسة أنواع نعرف أولا لإيه هم الخمسة وبعدين نعرف بقى النوع اللي هم اختلفوا فيه لشان ما بقاش كلام عايم كده لأن حتى المعتزلة اللي أنكروا شفاعة ما أنكروش كل أنواع الشفاعة خلي بالك ما أنكروش كل أنواع الشفاعة ده في شفاعة اللي داير فيها الكلام هي المحط. هي المحك هي محل الخلاف لكن تعال أولا نشوف إيه أنواع الشفاعة فقال أهم العلم الشفاعة خمس الشفاعة خمس أنواع هيرجع بقى للمفهم القضي عياض ان شاء الله رسالي مسلم ارجع للكلام النووي ارجع لكلام ابن القيم وهو يشرح سنن أبي داود لو عندك عون المعبوب فهتلاقي للشفاعة خمسة أنواع ارجع لكلام ابن حر في فتح البار هتلاقي الشفاعة خمس أنواع وعندك فتح الباري هتلاقي كلام في الجزء الحضاش خمس أنواع طيب ايه الخمس أنواع دول ويهي النوع اللي هو محل الخلاف عشان اللي بيطلع يقوله الشفاعة عمل يتكلم كده وخلاص ما مش فاهمه بيقوليه النوع الأول كما قال أهل العلم الشفاعة لتعديل الحساب وانصراف أهل الموقف هذه أول شفاعة هذه أول شفاعة إلها يحدث يا أخي إلها يحدث إلها يحدث كبابيات روايات لا حصر لها أن الله حينما يجمع الخلائق يوم القيامة ستدن الشمس من الرؤوس والناس ستصببون عرقا ومنهم من سوف يلجمه عرق. سيقول الناس لعرق كده والدركة النبي قال في حديث عند أحمد وغيره إن هتمنى أهل الموقف لو انفضوا منه حتى ولو زج بهم إلى النار من هول الموقف من هول الموقف زي ما كان بعض الإخوة كده وإحنا في في الجهاز كان بيتمنى يخرج من الجهاز ده لو ودوه السجن كان يقول يا رب روح السجن يلا المهم يمشي من هنا من السفالة وقلة الأدب وسؤول معامل فكذلك الأمر هول الموقف له أهوال ومنها أنتدن الشمس من الرؤوس فالبعض شوف أتمنى إن لو نفضأ بس أخوص فيأتي حديث في صحيح البخاري الحديث إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة وطال الوقوف قال بعضهم لبعض من يشفع لنا حتى يريحنا باللفز كذلك حتى إيه؟ إيه؟ يريحنا زين إسرائيل أي زين إسرائيل الحديث البخاري حتى يريح طيب طب يشفع لهم ايه ان يعجل الله لهم الايه حسابهم فاضله من الموقف ده من يشفع ولا لا حتى يريحنا هيروحوا الاده وروح لا الى ان يصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم ليستريحوا من الموقف بس عشان نفس الوقت لها فوز ان واحد بلفظ اطول إن ربنا سبحانه وتعالى هيسأل النبي نفسه ماذا تريد يا محمد انت عايز له من ايه قال ان تعجل لهم الحساب فيشفع خلاص ايه بادي اول نوع من الايه من الشفاعة الشفاعة لسرعة الانصرف من الموقف وتعجيل الحساب هذه الشفاعة النوع الثاني الشفاعة ليدخل قوم الجنة بغير حساب هم يستحقون دخول الجل لكن هيخشوا عايز ميخشوا بغيره بغير حساب ودليله حديث البخاري حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يوم القيامة سيأتي النبي معه أمة جمعة كبيرة شوائية من الناس ويأتي النبي ومعه الراه 받 ويأتي النبي ومعه عشرة ويأتي النبي ومعه خمسة ويأتي النبي ليس معه أحد يعني في أنبياء ولا واحد اتبعه ولا واحد اتبعه وفي اللي اتبعه خمسة وفي اللي اتبعه عشرة وفي اللي اتبعه راحت في اللي تبعت أمة كده على حسب يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم أميته بقى فيارى سوادا عظيما فجبريل يقول هذه أمته معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب نسأل الله أن يكون منهم على طول عامل على طول عامل سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير بغير حساب النبي يقول بما يعني يقولش من غير حساب ليه يعني بيسأل بيسأل فقال جبريل هؤلاء الذين كانوا لا يكتوون ولا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وليس وليست طبعا بصدر الشرح الحديث إنما أريد أن أخذ منه ما أريد لكن اجتمع تيم الثلاثه دول لا يكتول ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولذلك قام قام عكاشه بن محصن قال يا رسول الله ادع الله ان اكون ايه منهم فدع الله له يقوم اخر ادع الله ان اكون منهم يقول له سبقك بها عكاشة وليه ما دعلوش برده ده مش موضوع ايه. لكن موضوع ايه بقى موضوع إيه إني في بعض ألفاظ هذا الحديث عند أحمد وعند غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دلوقتي سبعين ألف يخش بيه بغير إيه فاستشفعت إلى ربي فجعل لي مع كل ألف سبعين ألفا إذ ربق إذ ربق سبعين ألف مع كل ألف بشفاعة النبي حيخرج سبعين ألف تاني ربنا يجعلنا منهم رب ربنا. ربنا يجعلنا منهم رب طبعا وده بالنسبة للأمة برضه عدد قليل إيش مفاهيم يا نسبة للأمة عدد قليل لكن بالنسبة لداخل الجنة عدد إيه عدد كثير عدد كثير نسأل الله أن نكون منهم إبن النبي هيشفع عشان يدخل مع كل ألف إيه سبعين ألف بغير حساب نسأل الله أن نكون يكون يبقى عندي شفاعة لسرعة الحساب والانصراف من الموقف وعندي شفاعة علشان في ناس تدخل الجنة بغير إيه بغير حساب يا دنوعين. ده لأنا لسه بقول لكم مكان خامس تفتكر أنه عنده داخلين في محل النزاع مش داخلين في محل النزاع مش هو مدول موضوع الخلاف مش هو مدول موضوع الخلاف لذلك لسه عندي ثلاث أنواع من الشفاعة ونشوف أي نوع هو بقى بيت القصيد وموضع الكلام ونشوف بقى اللي قالوا كده واللي قالوا كده وازاي نرد عليهم دالي لو أنت عايز تكمله إيبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا أمين أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيمني ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله فيكم وبارك الله.